ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتهمها أنتم وأبائكم سميتهمها أنتم وأبائكم. 114. ورزل الله بها من سلطان 115. إن الحكم إلا لله 116. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه 117. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعة نيد وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر بسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون